<سؤال> حسنا الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين <تصفيق> هذا يسأل يقول من صلى ركعتين في مسجد القبلتين يكون ذلك زيارة بدعية علما أن زيارته زيارة تفكر وتعرف على المكان فقط إذا ذهب المسلم في المدينة إلى بعض الأماكن للنظر للمشاهدة هذا الأمر لا إشكال فيه يعني ذهب لينظر مثلا موقع معركة أحد أو نحو ذلك وتجول للمشاهدة هذا لا إشكال فيه لكن إذا ذهب من أجل التقرب مثل الحال هذا السائل ذهب ليصلي ركعتين في قبة وأيضا يذهب إلى بعض المساجد ذهب يصلي ركعتين في القبلتين أو ذهب إلى بعض المساجد الأخرى التي ليس هناك دليل على مشروعية الزيارة فهذا العمل يقال فيه عمل لا دليل عليه. والمسلم يعبد الله ويتقرب إليه بما أدن الله سبحانه وتعالى له به وشرع له ذلك فقصد القبلتين من أجل الصلاة وقصد المساجد الأخرى للتجول فيها والصلاة هذا لا نعلم له أصلا وهو إضافة إلى كونه لا أصل له يفوت على الإنسان التجارة الرابحة الثابتة ويا الصلاه في هذا المسجد بألف والصلاة بقباء كاجر عمره وبقية المساجد التي في المدينة ليس هناك دليل على مشروعية قصدها بالزيارة أما إذا لم تقصد بالزيارة كانت على طريق الإنسان وذهب وصلى فيها ولم يقصدها بالزيارة لا حرج في ذلك فهي من المساجد التي يصلى فيها لكن الكلام هنا على قصدها بالزيارة وتخصيصها بالزيارة والصلاه فهذا لا نعلم له اصلا في سنة النبي صلوات الله وسلام نعم. حسن الله اليكم هذا يقول ما حكم من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أو نعم ما حكم من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل الله له أن يغفر ذنوبه قال هذا من الشرك الاكبر ام من البداع النبي عليه الصلاه والسلام لا لا يدعى ولا يسال لا يدعى ولا يسأل وانما الذي يسال ويدعى ويتوجه إليه بالطلب هو رب العالمين الذي يتوجه اليه بالدعاء والطلب هو رب العالمين وقول القائل ان يطلب من النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء أو أن يطلب منه الاستغفار هذا أمر لا يجوز ولا يحل كون يطلب منه عليه الصلاة والسلام الدعاء أو يطلب منه الاستغفار هذا لا يجوز ولا دليل على مشروعية هذا العمل بل جاءت الأدلة دالة على المنع من ذلك. ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قط عمله إلا من ثلاث فهو عليه الصلاة والسلام بعدما مات لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها قال إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك أي أنه إنما يستغفر للناس حال حياته هذا معنى قوله لها رضي الله عنها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك. أي أنه بعد الممات لا يستغفر لأحد والاستدلال, بهذا والاستدلال على هذا بقوله تعالى ولو أنهم اضظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هذا في حياته عليه الصلاة والسلام وليس بعد مماته ما بدليل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري قوله لعائشة رضي الله عنها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك أي أنه بعدما مماته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد والصحابة رضي الله عنهم في زمانه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أصيبوا بالقحط والجد طلبوا منه الدعاء قالوا ادعوا الله لنا فيدعو لهم ويغاثون ويسقون لكن بعد ما ماته مثل ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه القحط الشديد الذي أصاب المدينة فقال عمر رضي الله عنه اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا فأسكنا قم يا العباس فادع الله لنا ومراده كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه ولهذا قال ادعو الله لنا قم يا العباس فادعوا الله لنا لماذا لم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له وللمسلمين بالغيث؟ قال قم يا العباس الله لنا لأنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد وإنما ذلك إنما كان في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد مماته ما فالحديث في ذلك واضح وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من علم نافع أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية صدقة جارية أو علم نافع أو ولد صالح يدعو له فهذا لا دليل عليه وتوجه السائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا له وهو ميت صلى الله عليه وسلم ويدعوه وتوجه إليه يا رسول الله ادعو الله لي يا رسول الله أنا بحاجة إلى دعائك الله لي أن يغفر لي أو نحو ذلك هذا فيه نزول العبد وإظهار الفاقة والحاجة والتوجه بقصد القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى واتخاذ الوسطاء ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا العمل من الشرك بالله ومن أهل العلم من قال ان هذا من البدع ومن الهجر والامور المحرمه التي لا يحل لمسلم أن يقولها الشاهد أن هذا العمل لا يجوز ومن أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له عند الله فليطلب ذلك من الله فليطلب ذلك من الله ليقول في دعاء اللهم اجعل نبيك عليه الصلاة والسلام شفيعا لي يوم القيامة أو اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أما أن يتجه بالسؤال إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يحل نعم هل هناك لطيفة شيخ في قول الله عز وجل وإذا سالك عبادي عني قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ذكر بعض أهل العلم لطيفة تتعلق بهذه الآية وتستفاد منها وهي أن نبينا عليه الصلاة والسلام واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ رسالة الله وليس واسطة بيننا وبين الله في دعاء الله سبحانه وعبادته بحيث انه لا يجوز أن يعبد الله باتخاذ الوسطة لا يجوز أن يعبد الله باتخاذ الوسطة يجعلون بينه وبين الله فهو عليه الصلاة والسلام واسطة في إبلاغ الدين وليس واسطة في الدعاء والعبادة مما يوضح ذلك أن في القرآن الكريم وفي سورة البقرة مواضع عديدة يقول الله فيها يسألونك يسألونك عن الأهلة يسألونك عن المحيظ يسألونك عن المواقيت، يسألونك عن اليتامى، مواضع كثيرة في كلها يقول الله قل كذا في كلها يقول الله عز وجل قول كذا هذه مهمته الإبلاغ لدين الله لكن لما جاء هنا في هذا الموضع الذي هو دعاء الله قال وإذا سألك عبادي عني ارتفعت قل هنا وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ارتفعت قل هنا في المواضع كلها يسألونك يسألونك فيقول قل كذا يعني بلغهم لما جاء باب الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان أي من يدعو الله في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان الله قريب منه يجيب دعوة الداعين ويجيب المضطرين ويكشف كرب المكروبين كما قال سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله نعم حسن الله إليكم هذا يقول هل يشرع للنساء زيارة القبور ؟ وماذا على من يستدل بحديث ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة النهي نهي النساء عن زيارة القبور وكان الأمر في أول في أول الإسلام منع الرجال والنساء المنع المطلق من زيارة القبور كما يفيد ذلك قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كنت نهيتكم عن زيارة فكان بداية الأمر من عن زيارة القبور مطلقا في حق الرجال وفي حق النساء ثم قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الاخره والخطاب هنا في قوله ألا فزوروها خاص بالرجال لأنه جاء عن عليه الصلاة والسلام حديث آخر فيه منع النساء من زيارة القبور بل فيه اللعن قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور قال لعن الله زوارات القبور وليس المراد بزوارات أي مكثرات الزيارة لأن هذه الصيغة تأتي ولا يراد بها المبالغة مثل قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي ليس بذي ظلم وقول لعن الله زوارات القبور أي زائرات القبور فهذا فيه لعن واللعن وعيد شديد قال لعن الله زوارات القبور فالمرأة لا يجوز لها أن تزور القبور على الصحيح من أقوال أهل العلم وما جاء في بعض الأحاديث التي قد يفهم منها زيارة بعض النساء من الصحابة للقبور هذا يحمل على عدم قصد القبور بالزيارة وإنما المرأة إذا مرت بالقبور في طريقها تسلم السلام عليكم أهل الديار أما أن تقصد القبور بالزيارة فهذا فيه هذا الوعيد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله زوارات القبور نعم ومما ذكره أهل العلم في ذلك من الحكمة الحكمة في منع المرأة أن المرأة سريعة الجزع سريعة الجزع وضعيفة الصبر ولهذا خصت في الحديث في الوعيد على النياحة مع أن الحكم يشمل الرجل والمرأة قال عليه الصلاة والسلام والنائحة إذا لم تتب جئ بها يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب فالمرأة ضعيفة الاحتمال ليست كالرجل ضعيفة الاحتمال فهذا من الحكمة في منعها من زيارة القبور وايضا ما يكون في زيارة المرأة للقبور باختلاطها بالرجال واجتماعها بهم في المقابر مما, يترتب مما قد يترتب على ذلك من فترة هذا أيضا من الأمور التي أشار إليها أهل العلم فيما يتعلق بمنع المرأة من الزيارة نعم الله عليكم هذا يسأل هل, هل هناك أو هل يشرع زيارة أو تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اللهم لا تجعل يكون عيدا ويكون القبر يكون قبره عليه الصلاة والسلام عيدا إذا كان هناك تكرار ومعاودة ولا سيما إذا كانت أيضا منضبطه بوقت مثلا يقول قائلنا كل يوم بعد العشاء أو كل يوم بعد الظهر أو كل يوم في الضحى أو نحو ذلك فهذا من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيداً وقد دعى الله بهذه الدعوة اللهم لا تجعل قبري عيدا نعم هذا يقول عندما أكون في بلادي يوصيني كثير من الناس بتبليغ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا جائز؟ لا نعلم ما يدل على جوازي ومشروعية هذا العمل بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام فإذا قال لك أحد بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم قل له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت من ليل أو نهار ولله ملائكة يبلغونه السلام واذكر له الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام حسنا الله إليكم هذا يسأل يقول ما تنصحوننا هل تنصحونني بعض الكتب المختصرة في سيرة الصحابة أنه يريد يعني بعض الكتب في سيرة الصحابة والتابعين لهم بإحسان كتب في هذا الباب كتابات مطولة ومختصره كتابات مطولة ومختصرة وهناك مجلد من تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله يباع مفردا عن الخلفاء الراشدين عن الخلفاء الراشدين وهو كتاب قيم وحافل بالفوائد العظيمة وأيضا كتاب سيره علام النبلة للذهبي رحمه الله كتاب واسع في سير الصحابة وسير التابعين لهم بإحسان فإذا تيسر للانسان اقتناء هذا الكتاب وقراءته فهذا فيه نفع كبير جدا وفوائد عظيمة وإن لم يتمكن أخذ من الكتب المختصرة والمؤلفات المختصرة في فضل الصحابة ومناقب الصحابة رضي الله عنهم وهي كثيرة نعم هذا يستشكل يقول ثبت بالحديث الصحيح أن خير الصيام صيام داود عليه السلام وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصومون الدهر عدى العيدين فهل عملهم هذا مخالف للسنة أولا يحقق في مسألة ثبوت ذلك هذا من جهة والأمر الثاني أيضا يعتذر لمن فعل ذلك بأنه لم يبلغه الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب قيم في هذا الباب سماه رفع الملام عن الأئمة الاعلام فقد ينقل عن بعض أهل العلم عملا قد يكون على خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ابن تيمية رحمه الله العذار التي اعتذر بها للأئمة فأولاً يحقق القول في ثبوت ذلك عنهم وإذا ثبت ذلك ينظر أيضا في المعاذير في ضوء ما ذكره أهل في, في, في ضوء ما ذكره أهل العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من صيام داود نعم يسأل في سؤال الثاني عن القول الراجح في صيام شهر محرم هل يصام الشهر كله لم يصم عليه الصلاة والسلام لم يصم عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا غير رمضان كما جاء بذلك الحديث عن عائشة رضي الله عنها لكن الاكثار من الصيام صيام شهر, المحر شهر الله المحرم لا شك أن هذا فيه خير عظيم ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما صيام شهر كامل فهذا لا يصام شهر كامل الا شهر رمضان الا شهر رمضان لم يصم شهرا كاملا الا رمضان وان يمكن ان يكون صيام الشهر كامل في حق من عليه كفاره صيام شهرين متتابعين هذا يصوم صيام الكفاره اما صيام النفل فلا يصام شهر كامل ونبينا عليه الصلاه والسلام لم يصم شهرا كاملا غير شهر رمضان نعم. حسنا الله إليكم هذا يقول يقول أنا شاب ابتليت بمرض الوباء الكبدي وأريد الزواج فهل يجوز لي إذا خطبت أن أقول أني مصا لا أقول أني مصاب بهذا المرض وأرجو منك يا شيخ أن تدعو لي أولاً أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وكل مسلم اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أخانا السائل أنت الشافي لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وأسأل الله عز وجل لك ولكل مسلم الشفاء والعافية وسؤال الأخ السائل أجيبه بسؤال أطرحه عليه وسيجد فيه الجواب لو لو, لو تقدمت إلى نكاحي امرأة وفيها هذا المرض أو فيها أمراض أخرى من الأمراض التي تعد عيبا وأخفت ذلك عنك ولم تعلم به إلا بعد الزواج هل ترضى ذلك أو لا ترضى وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يحب لأخي ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحب لنفسه فلعل في هذا ما يكون جوابا لسؤال الأخ السائل نعم. هذا السائل يقول سؤال عجيب ولكنه كرره يقول هل يقال اليهودية دين كباقي الأديان هذا سألني عنها السائل بالأمس وقلت له ماذا يراد بدين يعني ماذا يراد باليهوديه هل هي دين اذا كان المراد بانها دين محرف ودين مبدل ودين مغير ودين لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده فهذا هذا الكلام صحيح اما اذا كان المراد بالدين يعني انها دين صحيح ودين يرتضيه الله جل وعلا لعباده فهذا غير صحيح وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والأديان الباطلة يقال لها أديان الأديان الباطلة يقال لها أديان لكنها أديان باطلة أديان باطلة أديان محرفة فإذا قال القائل هل اليهودية دين اليهودية دين لكنه دين باطل والنصرانية دين باطل و... وهو دين محرف مبدل مغير لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى ولا يقبله من عباده نعم هل يجوز الشيخ النفضة الذي سادت عند الناس الأديان السماوية الأديان السماويه يعني اطلاقها اطلاق على اليهودية والنصرانية ونحوها الأديان السماوية إذا كان باعتبار الأصل إذا كان المراد باعتبار أصلها أنها في أصلها دين سماوي فهذا صحيح هي في أصلها دين سماوي أما باعتبار واقعها فهي مبدله ومغيرة وكثير منها أمور أمور أحدثت في الأرض وأخترعها الناس وأوجدوها وأهل العلم يقولون في هذا الباب العقائد التي بين الناس تنقسم إلى قسمين عقائد نازلة وعقائد نابتة عقائد نازلة أي بوحي من الله وعقائد نابتة أي نبتت في الأرض والعقائد التي عند اليهود وعند النصارى عقائد نبتت في الأرض وأحدثت واخترعت لكن اليهودية في الأصل في أصلها والنصرانية في أصلها نزلت من السماء بوحي من الله سبحانه وتعالى دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام نزل من الله ثم حصل له التغيير والتبديل نعم. الله عليكم هذا يسأل يقول هل يصح الطواف دون ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ هل إيش؟ هل يصح الطواف دون ركعتين يصح, يصح الطواف والركعتان بعد الطواف سنة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ليفوز بثواب أداء هاتين الركعتين لكن لو طاف ولم يصلي طوافه صحيح هذا يقول أخ ذهب إلى الحجام ليحتجم وحلق هناك أو هنالك موضع الحجامة في الرأس فهل إذا تركها أي بعض الرأس محلوق وبعضه غير محلوق يكون وقع في النهي النهي عن القزع القزع هو أخذ بعض الشعر وترك بعضه لكن الذي أخذ موضع الحجامة ما قصد الوقوع في هذه المخالفة وإنما قصد حلق مكان يمكن للمحاجم أن تمسك فيه ليتم سحب الدم فلا يعد ذلك من القزع وإن كان الأول أن يزيل الشعر كاملا احتياطا لنفسه. حسن الله إليكم هذا يقول إذا قال إذا حرصت على صلاتي راتبة الفجر في البيت كما هي السنة فاتتني تكبيره الإحرام مع الإمام وربما الفاتحة ورب وربما الصلاة كاملة فما هو العمل العمل أن الاهتمام بالفرض مقدم الاهتمام بالفرض مقدم وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى ما تقرب الي عبدي بشيء أحب لي مما افترضته عليه فالعنايه والاهتمام بالفرض مقدم وقد قال وقد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أنه قال من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور فإذا كنت من أجل أن تحافظ على تكبيرة الإحرام وإدراك فريضه الفجر من أولها مع الإمام وتركت أداء النافلة الفجر في البيت وصليتها في المسجد من أجل إدراك الفريضة من أولها فهذا اهتمام بالفرض وتكون معذورا بذلك وتفوز إن شاء الله بالأجر ونكتفي بهذا والله تعالى على وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين